أعظم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حرج من وكفى بالله حسين يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى لهم <تصفيق> أجر <تصفيق> <تصفيق> أرسلناك الشاهد ومبشر ونذير ذو رون وَبَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الظَّائِفَاً ذَمْ خون